بنا يوما عبوسا قطاريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنّة وحريّة متكئين في جعل الأراءك لا يرون في جا شمسا وذا زمهريرا ودانية على جم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 117. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 118. عينا فيها تسمى سلسبيلا 119. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَثِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا 119. أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 110. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 117. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 118. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 119. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا